فديناه بذبح العظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَلَمَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاه كتاب المستبيل وهديهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون سلام على موسى وهارون إن كذالك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلّا سل المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آباكم